「唯一の道を歩いていこう」「唯一の道を歩いていこう」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 إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 どれだけの話を聞いているのかわからないです。 الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة مثل السوء ولله المثل, الأعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم